الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما أمر الله تبارك وتعالى بهذه السورة الكريمة سورة البقرة بالقتال في سبيله بقوله وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم قال بعده من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيره والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون فهذه الآية ذكرت النوع الآخر من الجهاد وهو الجهاد بالمال، الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى فكما أن القتال بالنفس لا يدني الأجل فالأجال مكتوبة فكذلك إنفاق المال في طاعة الله عز وجل لا يذهبه ولا ينقصه بل إن الله تبارك وتعالى يخلفه ويكون ذلك سببا لنمائه وزيادته وبركته فالنفق ما نقص مال من صدقه فهذا أمر مقرر لا شك فيه وقول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي ينفق ماله في مرضات الله تبارك وتعالى وطاعته قرضا حسنا وذلك فيما كان لله وفي الله ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى لا على سبيل الرياء ولا السمعة ومن غير من ولا اذى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منن ولا اذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون فيدخل في القرض الحسن ما يكون بنية صحيحة وأن تكون هذه الأبواب المنفق فيها من الوجوه المشروعة في البر وكذلك أيضا أن يكون بنفس طيبة رضيه لا كما قال الله تبارك وتعالى في صفه بعض المنافقين من الأعراب ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما تخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر هي مقطوعة من قلبه ويشعر أنها غير مخلوفة ولا عائدة لها ولا ثمرة ولا جزاء ولا أجر وهو سيء الظن بالله عز وجل لا يحتسب هذه النفقة كذلك أولئك الذين يؤذون بسبب نفقتهم يؤذون المنفق عليه سواء كان فردا أو كان جهة من الجهات. الفرد كان يعطيه ثم يعقب ذلك بكلمات أو تصرفات أو نظرات أو بوجه ينبئ عن استياء أو ازدراء أو احتقار أو نحو ذلك وإذا كان هذا أيضا موجها إلى جهة من الجهات يعني إلى غير فرد كالذي يعطي مثلا المؤسسات الخيرية الدعوية اللي يقومون على الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل الذين يقومون على دعوة الناس مكاتب الدعوة نحو هذا ثم بعد ذلك يؤذيهم بهذا العطاء ويشككوا في نزاهتهم ويطالبهم بأمور يتمحلوا فيها ويتكلفوا فيها ويكلفهم عناءا بسبب هذا العطاء ولربما طلب منهم أن يكتبوا له خطابا يشكرونه فيه ويقدموا له درعا يثبت هذا العطاء ونحو ذلك فهذا كله خلاف القرض الحسن فهذا الذي يقرض الله قربا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة في أضعاف العشرة إلى سبعمائة طعف إلى أضعاف كثيرة كما قال الحافظ ابن كثير كما سيأتي في آيات الإنفاق إن شاء الله تعالى بحسب النفقة من طيب المكسب المكاسب وكذلك بحسب ما يقوم في قلب الإنسان الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله يخشى أن لا يقبل من غير هذا الذي هو ويشعر أنه قد جاء بعمل عظيم كبير كأنه يمتن على ربه تبارك وتعالى وكذلك أيضا تضاعف بحسب ما يقوم في قلب العبد من الإخلاص وبحسب تلك الجهة أو الناحية التي صرف فيها هذا الإنفاق من شدة الحاجة فلقتحم العقبة وما ما العقبة فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة والنفقه على القرابات يصلة ونفق فهذه أجور مضاعفة وهكذا أيضا حينما يكون الأثر متعديا أثر هذه النفقة لها أثار تثمر فيها وتزاد ويكون ذلك رفعه لصاحبها وزيادة في الحسنات إلى 700 طعف إلى أضعاف كثيرة يعني أكثر من سبعمائة ضعف فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون فهو يقبض في الرزق ويبسط في الرزق فالامر كله عند الله تبارك وتعالى ويقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فهو الذي بيده العطاء والمنع وهو الذي بيده القبض والبسط فهو القابض الباسط وكل شيء بيده الخزائن بيده الرزق الذي يأتيك منه تبارك وتعالى فإذا بذلت المال في هذه الناحية وهذا الوجه الذي أمرك الله به فأبشر بالعوض أبشر بالعوض وهذا أمر مشاهد العوض في الدنيا والعوض في الآخرة فالله تبارك وتعالى بهذا يحث على الإنفاق أنفقوا ولا تبالوا فإن الله هو الرزاق الذي بيده القبض والبسط يوسع على أقوام ويضيق على آخرين كل ذلك لحكمة بالغة وإليه ترجعون ترجعون بعد الموت فيجازيكم على أعمالكم فهذا يؤخذ منه كما سيأتي الوعد على الثواب والجزاء يؤخذ من هذه الآية أيها الأحبة من الهدايات من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا هذا جاء بصيغة الاستفهام كما ترون. فهذه الجملة الاستفهامية مضمنة معنى الطلب. ففيه حث وحظ ودفع للنفوس من أجل أن تبذل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وكذلك أيضا فيه ما فيه من التشويق. فحينما تقول لمن تخاطبهم، فقل من ذا الذي يفعل كذا فأعطيه كذا. فهذا استفهام مضمن معنى الحث وفيه معنى الترغيب ألاحظ هنا أن الله تبارك وتعالى سمى هذه النفقة في سبيله قرضا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا والله غني عن الناس وعن صدقاتهم ونفقاتهم كل ما في أيدي الناس هو من رزقه تبارك وتعالى وله خزائن السماوات والأرض والدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي عنده جناح بعضها. ما هذا الذي يقدمه الإنسان ونحن نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا إذا أردنا أن نتصدق بحثنا عن الأقل في النقود فنخرج ذلك ما علم الإنسان أنه الواقع أنه يقتر على نفسه ويبخل على نفسه فهنا سماه قرضا فالقرض هو الذي يكون رجاء عائدة رجاء مقابل غير الهبة والعطية والهدية فالقرض يطلب صاحبه فهو ينتظر مقابل هذا القرض فهذا يدل على أن هذه الصدقة ترجع إلى صاحبها ترجع سماها قرضا فحينما يبذل للإنسان ويقدم هو قرض قرض لمن لأكرم الأكرمين وآغنى غني جل جلاله وتقدست أسماؤه فالقرض حقه الوفاء فالمقترض هو الله تعالى وهو أوفى وكذلك أيضا يدل على أن رجوعها أمر محسوم إذا صحت النية وطاب المكسب وصح الوجه الذي تنفق فيه هذه ثلاثة أشياء بعض الناس قد لا تصح نيته يفسدها تحدث فيذهب المال ويذهب الأجر ويبقى الوزر حتى يخرج كفافا لأن الرياء شرك والسمعة وأحيانا قد يكون مخلصا ولكن المكاسب فاسدة هذه الأموال مين أخذها أخذها من مكاسب محرمه والله طيب لا يقبل إلا طيبة وقد يكون المكاسب طيبة والنية صالحة لكن الوجه الذي بذلت فيه غير صالح كالذي ينفق أموالا في نذور وذبائح تذبح لغير الله عز وجل قبور إسراج القبور ونحو ذلك بناء القباب عليها وضع السقايات عندها وهكذا ما يبذل في سائر البدع والمحتفات والضلالات والمعاصي لله تبارك وتعالى فهذا كله لا يصح ربما يقيم حفلة كبيرة ينفق فيها الملايين في مناسبة المولد مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا لا يصح لأن هذا أمر محدث ولا يتقرب إلى الله بإحياء ذلك الوقت أو المناسبة كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية من الهدايات أنه كما أشرت إذا كان القتال في سبيل الله لا ينقص الأجل، فالنفقة في سبيله لا تنقص المال. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك أنفق أنفق عليك. وتعرفون الحديث استطعمتك فلم تطعمني إلى آخر الحديث. وذكر فيه أنه استطعمك عبد فلان فلم تطعمه. أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ولاحظ كلمة عندي. عندي، فهذه لها دلالة عميقة. إذا قال العظيم الأعظم عندي، يعني هذا نهاية الضمان والكمال والوفاء والتمام، لكن نقص اليقين عندنا هو الذي يجعل هذه النفوس تحسب حسابات طويلة عريضة. إذا راد الإنسان ينفق ولو قليلا فالجزاء عند الله تبارك وتعالى مضمون كضمان القرب للمقرف. كذلك أيضا سعة فضل الله عز وجل سعة العطاء حيث يضاعف الجزاء بأضعاف كثيرة مثل الذين ينفقون أموالهم في لك كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء سبع سنابل تكلمنا على هذا طويلا في الأمثال في القرآن وبعض أهل العلم ذكر أنه لا يعرف في الدنيا تنبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة وأن هذا على سبيل الفرض فما عند الله يفوق ذلك أما ما يعطاه الناس في معاملاتهم وتجاراتهم ومساهماتهم كم يعطون هذا الربا الذي يأخذونه اثنين ونص بالمئة ومع ذلك قد يبيع دينه ويأكل الحرام طمعا في هذه النسبة كذلك أيضا هذه المساهمات والتجارات كم يأخذ عليها كم سيحصل من هذه المساهمة البائسة التي قد يخسر فيها وقد تبقى معلقة مدة سنوات وماله لا يرجع إليه عن رأس المال هذه ليست مضمونة فكم يأتي بأقصى ما يطمح إليه الطامحون إلى 40% يتهافت كثير من الناس على مثل هذه المساهمة ويحصل فيها من الحرص والإلحاح وبعضهم يذهب ويقترف من أجل أن يضع هذا المال فيها وبعضهم قد يبيع داره من أجل أن يضع هدفه والله عز وجل يقول فيضاعفه له أضعاف كثيرة مضمونة أو ذلك في هذه المساهمات ابحث عن الأقل عن الريال ونحو الريال كذلك أيضا هذه الأضعاف والجزاء والوعد والترغيب مع أن الله هو الذي أعطى المال وهو الذي وفق العبد وهداه وأعلمه بمحابه ومراضيه وهو الذي هداه للامتثال ويجازيه هو الذي أعطى المال ويسميه قرضا حينما يبذل في طاعته ومرضاته كذلك والله يقبض ويبسط فيه إثبات هذه الصفات على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته القضب والبسط كذلك أيضا أن العبد سيلقى جزاءه وعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر وإليه ترجعون سيحاسبكم ويجازيكم وسيحاسب الإنسان لن تزول قدما عبد يوم القيامة لن هذه أقوى صيغة من صيغ النفي لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربعه وذكر عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه منين جاك المصدر وين بذلته الرح يسأل عنه القليل والكثير. هذا الريال منين وهذا الألف منين وهذه الهلالات منين وهذا أين أنفقته وأين بذلته وهذا كانت النية في غير صالحة وهذا كان المبتغى فيه مما يحرم على العبد تعاطيه ونحو ذلك تحتاج جواب ولهذا ابن دقيق العيد رحمه الله الإمام المعروف كان يقول ما عملت عملا إلا أعددت له جوابا يعني بين يدي الله الزوج كل قل ما عملت أي عمل إلا الجواب جاهز إذا سئلت عنه ليه فعلت كذا هات الجواب. هات الجواب عند من لا يخفى عليه خافية ولا يمكن للإنسان يعتذر يعتذى بأعذار غير صحيحة هذه المحاسبة الصحيحة فهنا ينبغي على أن يحذر أنه سيرجع إلى الله تبارك وتعالى فيخاف من هذا الرجوع وكذلك ما يرجيه من الثواب والجزاء فيضاعفه له أضعافا هذه أصفغ فيها من المبالغة ما فيها كذلك أيضا والله يقبض ويبسط وإليه, وإليه ترجعون هذا المال الذي في أيدينا هو عارية كلنا سنرجع إلى الله عز وجل وهذا المال لن يبقى ولهذا يقول ابن آدم مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فافنيت أو تصدقت فأبقيت والباقي الباقي لوارث تقول مالي مالي والإرث هو ملك جبري ملك جبري بمعنى أنه لا يتوقف على قبول الوارث يعني الهبه والعطية والهدية تقول مثلا أنا وهبتك هذه الساعة هذا لا يصير ملكا لك إلا إذا قبلته قد تقول أنا اعتذر ما قبل هذه الهدية اما أما فهو ينتقل مباشرة لا ينتظر قبول ولا اعتذار عند ذلك تستطيع أن تتبرع به إن شئت تستطيع أن تهب تستطيع أن تبقيه تستطيع أن تتصرف فيك كما تشاء هذا الارث هذا الإنسان اللي يقول مالي مالي مالي مالي لا يبقى عنده ماله ولا شيء ولا شيء يدرج في هذا الكفن ويوضع في قبره من غير درهم واحد ولا شيء لو جاء انسان سيضع بضعة ريالات عندك أنا أنكر الناس عليه قالوا كيف تضيع المال هذا ما يحل أبدا فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يلهمنا رشدنا وأن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا والله أعلم صلى الله على نبيه رحمد وعليه صحيح إذا كالذيكم إضافة أو سؤال نعم تضل يقول اعطاء الوالدين من المال أولى من الفقراء ولو كان الوالدان غير محتاجين أما إذا كان الوالد والوالدة يطلبون منه ذلك فيعطيهم ويكون أولى من الصدق على الفقراء أما إن كانوا من المحتاجين فلا شك أنهم اولى أما إن كانوا لا يطلبون ذلك منه غير محتاجين فإنه يتصدق على الفقراء ويعطيهم ولو شيئا رمزيا ولو بصورة كهديه يشتريها أو نحو ذلك يقدمها إليهم إشعارا بالبر وأنه ما نسي وأنه أصيل ونحو ذلك لكن لا يترك صدقة يوجهه الخير الأخرى نعم كل ذلك العلم رزق من الله عز وجل والتوفيق للعبادة والطاعة ونحو ذلك رزق من الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله نعمة هنا نكر في سياق نعم فأسبقت بمن فهذه نص طريح في العموم يعني ما بكم من نعمة أي نعمة علم مال صحة كذلك أيضا سائر النعم العمال الصالحة فمن الله فالنعم معنوية وحسية ظاهرة وباطنة نعم كيف, كيف ينفق الفقير والمسكين قرض حسن لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله فهذا يمكن أن ينفق ولو شيئا يسيرا فقد يبلغ عند الله شيئا عظيما اتقو النار لو يشقي تمره وعائشة رضي الله عنها أخرجت عنابا فقالت كم فيها من من فتقال ذرة يستطيع أن ينفق وإذا كان لا يستطيع فتبسمك في وجه أخيك بل قال النساء كف الأدى صدقة هنا يجوز تنمية الصدقة بالتجارة بالطرق المأمونة أما الزكاة فلا يشتغل بتنميتها وإنما يوصلها إلى مستحقها نعم أولى الذين يسألون الناس يعطون ظاهرهم الفقر والحاجة، والله تبارك وتعالى يتولى عباده ولو أعطاهم الإنسان شيئا يسيرا أما الذين يقفون يتكلمون في المساجد فأرى أن يقال لهؤلاء من غير زجر قال له اجلس بارك الله فيك لا يمكن أن يخطب أمام الناس لأن المساجد ما بنيت لهذه الخطب وعكر ما كان يقول في هؤلاء قولا شديدا يقول الناس يأتون للمساجد طلبا لما عند الله والبحث عن مرضاته وهؤلاء يأتون ليسألوا الناس من بعض أهل الإنبخص هذا وكلام أهل العلم فيه كثير الفقهاء في من يقف ويسأل في المسجد وحتى من غير وقوف والحنافية شددوا في هذا كثيرا والتوسط الاعتذال والله أعلم أن لا يمكن من الوقوف أمام الناس يخطب ويشكو أرحم الراحمين على الخلق والعباد الذين لا يرحمون ويقطع على الناس الأذكار لكنه يجلس في المسجد والناس يعطونه لا يمنع من الجلوس والله أعلم نعم، طيب السلام عليكم ورحمة الله.